أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهادهم قال احتوني بأقلكم من أبيكم ألا ترون اني في الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا تيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل مَعَنَا معنا أخانا نسل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو الراحمين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 قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لدأتن لي به إلا أن يحاط بكم فلما آتوا الموثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا مِنْ باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أوني عنكم من الله من شيء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 قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفد صواع الميت ولمن جاء به حمل بعين وأنا به زعين قالوا بالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارخين قالوا فما جزاؤه إن كنتم تاذبين قالوا جزاؤه من رجز في رحمه فهو جزاؤه كذلك نجز الظالمين فبدأ بعوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك فدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخله من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يجدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فقل أحدنا متانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئتوا منه خلصوا نديا قال كبيرهم أَلَمْ تعلموا أن أباكم قد أَخَذَ عليكم موثقا من الله ومن قبل مَا فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يَأْذَنَ لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرط وما شهدنا إلا بما علمنا. وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير الذي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتين بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم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 فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمين ورفع أبويه على العرش وحروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها رب حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الموت وعلمتني من تأويل الأحاديم فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أثر الناس ولو حرصت بنؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وتأيهم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون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 وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أَفَلَمْ يسيروا فِي الْأَرْضِ فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدعوا الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيئت الرسل وظنوا أنهم قد تذبوا جاءهم نصرنا فمكي من نشاء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 والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمل سرونا ثم على العرض وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسل وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض اجطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يصطى بماء واحدة ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وَإِنْ تعجب فعجبوا قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلف جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها قالدون ويتعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المتبات وإن ربك له مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين تقروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنتا وما تغض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقتاح عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستغفر بالليل وسارغ بالنهار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 ضَرُقوا خُطَّهُم وَقَمَعُوا يِنْفِسَ السَّحَابَ تِقَالَ وَيُسَبِّحُ الرَّاعُ بِالْحَمْدِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِفَكِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِدَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي الله وَهُوَ شديد له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا تباسط كفيه إلى الماء ليبلغ ما هو وما وَمَا ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في الظلال والله يسجد من في السماوات والأرض طوعا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 خلقوا خلقهم فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أوجية بقدرها فاحتمل السيل زبدا راضيا ومما يوقذون عليه في النار بفضاء حية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل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 أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبص المهاد